and mm -hmm. من جلالة لله المترجمة الإسلام ومعجب على المسلمين أن يكونوا بهذه الفريبة وأن لا يرسلوا عنها الله سبحانه وزعاله أن تغرب بهذه وبين جديد الثواب وعظيم الآجر بمن أدى هذه الخريطة وانتزر لها حيث يقول سبحانه أن يجينا من موهادر في سبيل الله لأموالهم وعندهم أعظم درجة عند الله وَأُولَئِهُمْ فَائِدُونَ تبشره ربهم برحمة الله ورحمة الله لهم فيها معين ومقيم باردين فيها أبدا إن الله عيده الأجل العظيم فأي أجل أعظم من هذا أن وقد وطنوا الى اعظم الدرجات عند الله الله بشره من برحمة الله والإضوان وجمال بعد وراء الإسلام اربح واعظم تجاوة تجاوة ما الخسارة فيها ولا قرار بل كلها من العذاب المؤلم ان مرادكم ودخول جنات تجري من تحتها الانهار فليمارسوا في خيبر ان لم يتعلم فاي تجاره اربع من هذه التجاره هل السياح الذين امنوا بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله وإذا كانت الآيات فتفاحاً إذا لا يجري انجهاد فإن أحاديثاً مختفى كم الله عليه وسلم هذا وتوضعه بل هذه الأحاديث جعلت انجهاد أعظمًا فرائد أجرى وأنه طرف لا عن مخاطر من فرائب الإثمان لا يفعل رجل رسول الله بالنمي على عمل يعجب قال صلى الله عليه وسلم لا عجل. لا يوجد حلم ولا قربة ولا خبيضة تعدل الجهادة لهم ثم قال صلى الله عليه وسلم قلت الطبيع إذا خرج المجاهد أنت سمعنا جيداً أنماطنا على خاطر وأنماطنا على خطر على بعضنا وعنى أصدار ذلك وعنى أصداره وعنى واحد ولا عالمين في حالك وعنى واحد في المئة في حالك فإذا رأى الرئيس نابو في كل حال أن هو رأى من تركي. ويجعلوا من توافعهم من الفاتحين الذين خرجوا عن عمر الله هؤلاء الذين أحبوا الآباء والأبناء والإخوة والأزواد والعشيرة والأموال والنظام أحبوها أكثر من حبه من الله ومن <تصفيق> أمرين من أن ننفاقنا ورحبنا وقدت الفاسقين والصالحين عن أمر الله أولئي الذين مضمون ملاكهم فريضا ولم يقومون بأذائها وفي جماعة الملاكقين الذين نفعوا وداهم في الدنيا واحتاجوا على امر الله مهما ظهر الاذلال وارهتع بالله لا يوجد لا يوجد هذا هو الحكمه من النصر في عاده في دين الله ان ذهاب هو خيبه وهو غرض عن على كل مسلم من قصر فيه. ولن يقم بآبائه. فقد ارتفع جزيئة من الجبائل. وضعنا عظيمة من عضواء من آسان. لا تدفع عدد الا اذا جاهدت منه. الله سبحانه وتعالى. نهجي من قائدين عن لا ينبغوهم في الأحيان الله من عذاب أليم ينزل به الدنيا أيضا إلا يعذبكم عذاباً أليمة ويستغذر قولنا للغضب وهذا وعيد من الله وعيد واحد ينزل فإذا لم يقوم المسلمون يا من جعلوا وضلوا في العرضات العليم الدنيا قبل الله تنفذ الواحد في الخلص يقومون بهذا الواجب ولا الدين هذه الطريقه فكم في يات منهم يقوم ويحبونه اقول على المؤمنين اعذب على الكافرين وجاء يذلنا في سبيل الله ولا نخاف من لؤم طائع كيف تفعلون قوم المدينة ارفع لا كان المتكلفين والصاعدين مع النذل دعوا دعوا تظنون وتعلم عليم بها بالمرء والنفس ان تولى وابتجوا القول غيركم ثم لا يقولوا عن تارهم ان نفرد الدين لا تنفقوا علي بل الله ينصر بينا لكم او مغيبكم فان عن واجركم ولكن ما هو القول ما هذه ولن يكون من ثالثا لن يكون عن دفاع الانتباهي الناس هذا المعديد والمعيد ده غواجره دي الحمد ديها المسلمين عذاب وفائل وفائل وفائل في دوائهم وفتائهم وفتائهم في أمطالهم العذاب العديد فيما طلب عليهم مجد من الأمزال ومنغ المجموديات شرار على شعوب المثلونين من دولة حكامها أي عذاب العديد أجد من يعاني وما اول فرقه ان كفرت غونه الفحش الذين لا هم لهم إلا ان ان يمحوا بما انزل و ان يستمتعوا كل ما نزغوا ان يجمعوا الاموال منه ما يرونه في متاع الدنيا اي عذر لم تأني عن كتنة لنازل في أساسا عزاد الأمين إنه تحيق الواعيه إلا في السر يعذفكم عزاد الأمين ويكتبر قوما غيره في شيئا إنه الوثلة من المهارة والحقابة من الضغر الذي لحفظ المسلمين وحديث ورسول الله نظر في هذا وما توجد قوم بهذا إذن ضرب الله عليهم دون ما ينزعون حتى يرجعوا الناسهم هل يرجعوا الناسهم والنهاية حيث ضرقوا المجتمعات والمستمرات لا ينفهد فيها من المسلمين ولا فجعني هم سبط المدعى ومع المستخدمين من قبلها وهكذا اكذا نجم وحيدا الذي يلاحظ المسلمين والنظنب والصغراء حين نجم في دينهم ان الجهاد ينقص لدمه ويقنل الغلم وهذا بارد فهذا ينقص بيدناه ولم ينفق الجهاد ربما ولم يقن الا باسم الله جلابا معجلة. الله هو عزاق بالقوة النبيه. ولم نضيع من ربطك جلاب. كما لم نضيع من اجل دقيقة لا والله ولا تانيه. الجهاد لا يؤثر ولا يقل رطها من هو الخير والنصرة والرحمة ولا إن الذين تدينوا من الله الظلم لما فعلت من الله ورثة غير منا ونعيهم فما يرثون لا إله إلا الله الحبيب وعليه فكان الغل والهوام والصدار وكان العذاب مامور وطاك المسلمون الجهات فماذا كان فقط في من دولة في الغرب وفقط في الدول العبادية في الشرق وكفر أعدام الإسلام وكفر القدم فيهم وكان في القفلة كان في حيث المقدس وقرابة الكبير وانفق بيه ضمنعك توصلت الى اعلى الديو كل ذلك لهدلت قومه طوة في تبيل الله طبق المثلون الجهال مكان تقوط الدولة في الشرق وتقوط الدولة الامورية في الغرب تقوط الانبان وانتحاج المثلون وقروق الدولة كل ذلك لأن المسلمين يرغبون جهاز وفي عطل الحرب يضغطون معكم الجهاز وللدهم يضغطون فيضغطون غيرهم فعال الجهاز يضغطون ويضغطون معيهم يضغطون معيهم ويضغطون الناس من حولهم ويضغطون أنهم يضغطون مجتمعات والدعوية منشورات. وهو أي الجهاد يتحقق بسلك المرطمارات وهذه المنشورات. مرطمارات مأخبتها. من نجد يعديه للإنسانه إذا لم يذكر فيها الجزال كتبيلات. من الجهاد من جميل الله. ان هؤلاء الذين يتبون عن قدرهم. ويبعثون عن الجهاد من جميل الله. بسؤولون امام الله. ونفقون انهم يتفضرون عن المسهر. وهم حافظوا من جائزات. ان فيهم عن ان كل دعوة. وكل عمل، وكل صلاح لا تدعون الجهاد في سبيل الله فعمل البذار وجمعه على غير قاعد أو مثال إن الجهاد في سبيل الله منح الحمد وظلم يجلو على الناس ويقيم الظلم ليس الأمر عن الكلام ولا هو بموجب ولا محاضرات من النقر إنما الأمر أمر الجسد هي أعزاء كنوة الجداد وإن هنا فليحسنون الحديث عن الجداد ويذبطون محاضراتهم ويسلمون عن تقصير المثلون في دينهم سيظهر ويظهر بأمر جليل مثل الجداد هربوا وهربوا ولم تجد لهم عينا ولا أقع والله يعمل هذا من يجنونه عندهم وهنا سخيرا يا تفعلون كون محطر عند الله أن تقولوا لما تفعلون حديث عن الإسلام هذا حديث من لا تفعل ذلك إن الأمر تحتاج عمل لا إلى والمسلم لا غدا ان يفضل الله لا يذل الفكر فان الموافق للظاهر من ظاهر وعن غائب تخوين من علم ما فائده الكلام امرى غني عن مثيل وينشورات والمحاضرات دون ان يكون ذا مفع ويعداؤه من مخاطب ذلك ان الله وحده هو الامر وينقض في الله اذا كان ما يحبه الله ان الله عند الذين يقاتلون في سبيل الله كان لهم الدنيا كما يقول ابو العلاء الجمال الذي عمل وراءه والمحاضرات والجمرات التي لا العمل الضنيف ان يرضى الله بذلك لمن يحب المجاهدين ولابد ان ما يحبه الله. ونغلب ما يجبه الله. فإذا أحب الله بالمجاهدين في في لا يود أن يحبهم وأن نتقرد إليهم نكون فمن من الذي يقوم إلى درجة أن يحبه الله. إن الله يحب الوزين للعالمين في الجديد في كأنهم بنيان جماعات لها رادينها في الميدان المثال تصب الناس على الجهاد ولا تتكلم فيه وصاحب الوجه وراثها فلا تصلح لأحد عياذكم الله تعالى. الله ولي خبرات مجموع الجرائد أو الناس ثم يدخلون على النعفن في الترابين وحيث تتكلمون عن عمل الجهاد ان عمر الجهاد في طبيل الله وهو قال يعدون شكرنا للشاهد وبيبننا وحبيثنا في مفاجئنا وشوائعنا وظلوثنا فهو العزة العزة في طبيل الله وإن أهل هم الذين يقدمون في رجل مع لا لا أن يخبوروا مع الخوائف وقدع على أخوانهم شهر لا يصفحون لا يفتحون أن ينعذر بالجهال لا يفتحون حيث يرون القهورة من الجيل من البتن الذين قاموا بإخوانهم وقعاً لن أطاعوا إلا أن يخبروا قل فدرعوا عن أنك الله يعلم هؤلاء المعرّقين والمفذّقين يعلمه ويعلم ما يطبون إليه ويعلمه من فطوله الحال <تصفيق> وما يتعلمون جمّةً الله المحرّقين وليكم والقائمين الإخوانين أجمّ ولا يأكل البحث إلا عليها المفاعدين عن الجهاد بلا حقود لأنهم من الذين يتأذون ويمدرون العاجب أما الله الذي يرحب الله, الله فلا عن تتوحيده ويعبده حق عربانك فلا يتأذون عن جهاد أبداً مهن كانت عذاره ومهن كان له أدوان أولاد ودوجه يحن يقدم يا لا الذين بالله بدل... أن الذين بالله يقول والأمر الذي نتخل به عن قتلة وعن نعلن أنها الكثيرة من الجبائد عندما تنخلص عمال الجهاز لما يكون الجهاز مخطوعة إلى فريسان وفلسطين وغياليزنا من الولادين فقدر كل مطمئة أن نتخل عن قتلة عن هناك وعلى التجمعين أن وعن معنى دينا إلا رسالة من يأخذون عنانكم حنور لينا لا تخذلونا لا يأخذوه ولا يأخذوه ولا يسلمو كيف تسلموا أفاكا لأعدائك إلا تسلم من اللاعب وفي اننا لن نكون لا لن نكون كالمتنفذين القاعدين ابدا بالاول الله لا, لا بالاول احد انا اقول اننا نكون جنن ان نحن حدود ان لا يرضى ربنا ونمنعنا من الهم والكره احبكم ان يرضى الجن يعلم الله الذين فهذه آية في كتاب الله؟ لا إنها آية فلماذا نأصل عنها؟ أظلنا أن القاعدين ضمن الأزل من سوء مجلة ولا نظل أن نأرض حتى نعمل المجاهدين منهم الطاضلين ونظل أخارهم إن من يشتقون في المجهد مع أي قيادة الإسلامية مجاهد وعهد؟ أين هذه القيادة في برسول؟ وأين هذه القيادة في أفضل لا نجد قيادة الإسلامية مجاهد وعهد يحاولون التشكير ويحاولون البقاء الشبه لصدق البتهم عن جدا والله عليم الدين والله محيط بهم رضي الكريم والموت من كيدهم، جاء يوم يسير على ورق، ونفخ رق، ثم قوموا من رقهم، ثم قوموا تحضروا تحضروا تحضروا الذين يكون الشرها أذى لهم، والوجع الظاهر، تحضروهم على أنفسهم، وعامة الناس، الذين يكون الشر. لا توجد قيادات مفاسد معهم، وجدوا، وجدوا، تهدي قيادات صالحة والموجودة ومستعدة إلى عرض النصيحة معهم، فعندما نخضع إلى الجماعة نصبح لا, لا ولا نكون من الجنة حارون، لا نقول الذين وفكروا اليه بالمسيطة وجاذبوا التجريب من العمال الفتحان لا ان تنصروا الوحيد من فضل حق الوضوح لا يوجد مسيطة الوضوح كونوا من فضل الله اخو هذا ونسكي ونسكي لتفضل الله والتدري تقابر فيه والتدري تحدي ونسكي حل الله عليه وسلم والرسول الكريم يتمنى ونوسم بهذه الله تفضل لو عن من فكذا يريدك رسولنا وحبيبنا محمد هو الله عليه الحبيب يريدك ان لا تخذك عن اي كثير ولا سبيلة مبلة وان نحن حذبك حذبك مجانب فنحن فيحيى فيحيى فيحيى فيحيى فيحيى فيحيى فيحيى فنأني هذا الذي الله رحم الله <سؤال> عليه وسلم على ورحم الله قَرَكَ المسلمون في الآية في عدائهم إن كل الذين يحبون قضائنا لقد أعطينا أعطينا القضائنا الرئيب هنا للعدائنا لأمريكا والالخلصاء كل الذين كل الذين الى مستمرات محمد هذه القوائم. وضحج الكامل الاثنين عامين. لهذا هو مضمر ان الاسلام. ومضمر ان عربي. ومضمر السر. المغضاة الاسلامية. وكثير من المستمرات. وبعد ذلك وحظون على الاسلام الاسلام. ان الجهاد في سبيل الله. يكون الاعداء مفرموديين بيشارك الله ويكون الداخل لمن يتنظرن حكان المسلمين ان هؤلاء الحكان هو الاقرى في تدين الشش امتجاور السلام وفي تدين جمع الشم وضمن الطاق فأولئي يعملون الاستدناء المريكا في الكلب الوحيد بالشرط اللي مبارك لا بارك الله فيه ولا فضل مبارك هذا الهجي يقوم بمصالح الميكا يقوم الذي الهجي يعرف مصالحها وهو الوحيد بمصالح الميكا ومن يرأيه من تنولى بركان المهنون من وهاؤله يتجاورون من اعنائه اذا بنوا من مهنا ومهنهم هم الخليعه انما يرضونه عجبا ويعملون الحيفه فوالله وافقنا على ان ثمر الكلام لا من المخمرات ولا مهما طرح حديثا اي شيء اهم توافقنا وان النبي النبين الله هو على خلقه واجعده عن حق ولم يعود يعملوا ولا يحزنون شوقيه نحن بحاجة الى المجاهدة هذه المهمة لا إلى هذا اليوم ان إلى وراغبه هذه الجوله في عصره الحدود يا على هؤلاء الحكم لتحويل وجهه وانزاليه ممالكهم وانزال هذه اللافه ضدنا العظمه لاخاف من على هؤلاء الحكم ليتحقق للمسلمين استنفعهم لا المال المسلمين ان يوضع عليهم وانا يحفظ به امراء والنموح السبب العلم وكذب ومنعوا حول الحرق هو الذي يقول الحرق في مطر مثلا لبدا به السجون، وكذب درجة بالسجون, بالسجون والمحرقات من اهل الحرق من الكفار يا فضلده في الضجر بكسهجوم والمخالفات في من اهل الحق من اهل الايمان والتقوى فهل يا فضل المرسلين الظلم والعدل يقوم بهدم الاعراض وفساد البلاد واخذ الأموال. ومن داعيا الى الحق ألاك. ألاك يحدث لهنا في الكفار والمخالفات كم سيعا يحدث ما في اقصى الشرفه حتى تزق بيدهم، ويعنيق من ايديهم الأرض بالدم، وغسل عروضهم. فمن الذئب، فمن البني، يقبض عليهم حتى يأتي عروضهم، إنهم يريدون يذن عن شكل حقة للموكل المستند حتى تخت المرأة وحتى يقف اقبال على طلب العلم وها هي قرطه تروي استناره النفس دليل يرتقى في مرتبه ولا تجد اخرى لنخله العلي ولا فتره الهامه هي موارد في النفس واضحه في, في كل قلب وها هي قرطه ونحاق الضرار لهم. وماذا يحبط للشارس في السجون والمهترالات؟ الطاق الجهدعين والسلاف المجوعة المطهورة وتعليقهم من, من الألبيهم وأرجوهم وهلق الأعراضهم ووضعهم الجدار صندة في الله مما ينسيب الهوارين لسأل الله أن يجعل لنا خلافاً مجال وعن نجي المسلمين وأن وميعيزنا المسلم ومعنفة أجلاء إلى هؤلاء اتفاع المتقى وفي جوع شديد ولا يجبون الأسفل العيش ولا كفر الزجاة وهم يحتاجون من يخالهم من الأسفل لهم العرض وإن كنت أعرف أنكم تقولون بعذر بقيم لبعاولة النسلمية واعبائهم دمنا يجيب الله رميس أيها الأخوة مجلاء شيروا على الله ادعوا إلى الله وموروا بمعروف جمعوا عن النكر وجاهدوا في البديل الله لا يتأخر أحدكم على الجهاد أفرهم بعد ما كانت الأعزاب فالجهاج فرض عني وواجه لا يضي نحن صراف ولا يقوم تحيش ولا ريك وزراء فانجهدوا في حاجة إليكم والمسلمون في النابين ينتظرون حولكم ومفاعدكم دموا على بعد لا. لا تتأخروا لا تنهدوا لا, لا تتكيلوا لا تتكيلوا لا تتأخروا لا, لا تنجوا من المورا فنتقدم واعملوا دينكم ولا تفنوا وفضروا للقيم وأنتم الأعمالون والله باعكم ولم يركم أعمالكم ألا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لمن أموتهم وحيد جوجيهم أكثر قموا الله وملالا منك أهل صنّون على النبي لا يؤمنون صنّوا عليكم وصلون بسمنا الله في الحالي على قيدنا محمد وعلى وضعنا إلا أكثر من الجنة وعجائنا مرسا والحظمة من كلها والغير من, كله والسلامة من كله لا فلعلنا خملا لا وطلا فلا خملنا في الرجفة على حاجة من ولا لفلا إلا خلقتها يا أرحم الراحمين أضع من شر المولى في رأسه وأضع من شر المولى في شعرته وأضع من شر المولى في قلبه وأضع من شر في كل ذنب إنسان الله أرحم العنا والموابدنة في سبيل الله في الله أرحم العنا المجهدين للعياذ بالله وخرا و انا و انا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 Oh, God, God. I love you, baby. I love you. I love through <tries> the hall of the